وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ضَلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ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 قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ أَتَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَتَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 125. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 وَقُضِيَ بينهم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيَمْ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو اليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد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 لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 وَأَسْتَحِيُّنِ سَأَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقُتُ الْمُوسَى وَالْيَدُ عُرَبْهُ إِنِّي أَخَافُ أَيْضًا أن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَيْضًا يُضْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ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 أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 110. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 116. قال الذين استكبروا إنا كل فيها 117. إن الله قد حكم بين العباد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 الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الألباب.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 في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فإنا, فانا بما ارسلتم به كافرون فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه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 ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجَئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جاءوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أضَاعَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم, ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون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 نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا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 ومن اساء افعليها وما ربك بظلام للعبيد قد اللَّهُ الله قولاً ما شيخ سعد الغامدي